ووصل بنا المطاف إلى الكلام عن باب الجهاد تلك الفريضة التي تعد من أعظم الفرائض وأسماها عند الله سبحانه وتعالى والتي بها عزة الإسلام ونصرة دينه والتي يتأتى من خلالها إعلاء كلمة الله عز وجل وتبليغ دعوته إلى الناس أجمعين وجهاد إخواننا الطلاب وأبناءنا الطلاب في الإسلام له أحكام ثانية ومعان جليلة عالية وله ضوابط تظهر فيها عظمة الإسلام ورحمته والمصنف رحمه الله تناول في هذا الباب الكلام عن تعريف الجهاد وشروطه وضوابطه والكلام عن الممنوعات في الجهاد والجائزات والكلام عن أسر الحض وعن العنائم وعن تقسيمها والكلام عن عقد الضمة وأحكام الهدنة وأحكام الصلح ونحن بتوفيق الله تعالى سنتناول هذا الكلام بالتفصيل في الدروس التالية ونبدأ من سنة الأول بالكلام عن تعريف الجهاد وحكمة تشريعه وأدلة مشروعيته فنقول والله التوفيق إن الجهاد في اللغة يعني التعب والمشقة. فالكلمة مقولة من الجهد بضم الجيم لمعنى الطاقة أو الوشعة أو من الجهد بفتح الجيم لمعنى المشقة. والجهاد إذا أطلق في كتب الفقه أو إذا أطلق عاماً أريد بهم جهاد في سبيل الله عز وجل وهو القتال لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى ولكن الجهاد في حقيقته ينقسم إلى أقسام من حيث ما يجاهد به الإنسان فهناك جهاد بالقلب وهناك جهاد باللسان وهناك جهاد باليد وهناك جهاد بالسلاح فأما الجهاد بالقلب فهو جهاد النفس والشيطان وقمع النفس عن التنادي في الشهوات المحظورة. وفي ذلك يقول الشاعر: وجهاد النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاقا مصحفا فالتغني. ولا قطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. النوع الثاني هو الجهاد باللسان، وهو الذي عبر عنه. بعض فراح المذهب لأنه الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وسيأتي الكلام عليه لأنه فض من فروض الكفايات أمر به الله سبحانه وتعالى إذا قام به البعض سقط عن الباقي أما الجهاد باليدي وهو النوع الثالث من أنواع الجهاد فهو ما يقوم به أولو الأمر من زجرهم لأهل المنكر عن منكرهم وأهل المعاصي عن معصياتهم ويشمل ذلك إقامتهم للحدود. أما النوع الرابع فهو جهاد الكفار أو الجهاد بالسيف، وهو قتال المشركين لدعوتهم إلى دين الله عز وجل. هذا عن أقسام الجهاد من حيث التقسيم العام. أما بالنسبة للجهاد الذي هو القتال في سبيل الله عز وجل، فقد عرفه الإمام ابن عرفه بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرضه له وعن المصنف رحمه الله أو ذكر المصنف رحمه الله حكمه على النحو التالي قال رحمه الله باب الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا كذيارة الكعبة فردك سايا ولون عوال جائر على كل حر ذكر مكلف قادر الجهاد عند المالكية عبادة من العبادات بل هو من أثنى العبادات وأعظمها حيث يقول الإمام القراصي رحمة الله تعالى عليه وهو من العبادات العظيمة ثم يريد القراصي شيئا من الأهديث في فضل الجهاد ويقول فلهذا فلهذه الفضيلة العظيمة يرجع اختيار مالك وأصحابه يرجع اختيار مالك وأصحابه في جعله في المصنفات مع العبادات والشافعية يدعونه مع الجنايات لأنه عقوبة على الكفر فهم يراحرون النفعول به ونحن نراحو ساع وتعلق الفعل بساعيله أشد من تعلقه بنفعوله لا معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام إن الإمام الشيخ رحمه الله تعالى عليه يصنف الجهاد في باب الجنايات نظرا إلى المسعول به يعني نظرا إلى أن يقع عليه الجهاد وهم الكفار أما نحن معشر شراب مالكية فإنهم يصنفون فإننا مصنف الجهاد في العبادات اعتبارا بالساعد أي اعتبارا بالمجاهد الذي يسعى لألاء كلمة الله عز وجل وحيطكم علما إخواننا الطلاب وأبناءنا الطلاب إلى أن هذا لا يتنافى مع ما ذكرناه سابقا في بداية الكتاب من أن متن الشيخ خليل بن إسحاق قد قسمه بعض شراح المذهب الشيخ محمد عليش والإمام القرشي إلى أربعة أربعة الربع الأول منها ربع العبادات وقد انتهينا منه من الكلام عن أحكام الحج فهذا لا يتنافى مع دخول الجهاد في داب العبادات أو في قسم العبادات ولذلك ننظر أبناء الطلاب إلى الأحاديث التي وردت في فضل الجهاد، فنجدها أحاديث كثيرة تنص على أن مكانة الجهاد كبيرة في هذا الدين. بل إن الله عز وجل حينما شرع الجهاد لألا كلمة الله كان من مقاصد الجهاد رفع دين الله عز وجل وتبليغه للناس كافة. كذلك الجهاد فيه إرهاب. لأعداء هذا الدين وفيه إقامة للشرائع العوجاء أو إقامة للملل العوجاء وإذا نظرنا إلى الآيات التي وردت في شأن القتال في سبيل الله وفي شأن الجهاد على دهة الإجمال وإلى الأهديث لوجدناها كثيرا فضو إلى قول الله سبحانه وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وانظر إلى هذه الدرجة درجة من التفضيل في سورة النساء في قول الله تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغصرة ورحمة وكان الله غفورا رحيمة وانظر إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة فعجب أبو لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم وغيره مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يختر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى ولذلك تكلم العلماء عن حكم الجهاد فرأى جمهور العلماء إلى أن الجهاد في الأصل فرض كساء، ويتعين في حالات سيرد كلام عنها. وبالنسبة لتعريف فرض الكساء وفرض العين أبناء النصلات سبق أن أشرنا إليه في ذاب العبادات، ونزيد الأمر تذكيرا أو إضاءا فنقول إن فرض العين هو ما يتعين فعله على الجميع. مثل الصلوات الخمس والصيام ونحو ذلك من العبادات أما فرض الكتاية فهو الذي إذا قام به بعض من الناس سقط التعلق به عن الباقين مثل صلاة الجنازة مثلا فالجهاد في بداية أصله هو فرض الكتاية كما ذكر المصنف في جهة معينة يحددها الإمام كل سنة هذه الجهة هي أهم جهة يخشى منها العدو او يخشى منها قدوم العدو ولكن اذا حدث وفاجأ المسلم المسلمون بعدو يقتحم ديارهم او يدهم بلادهم فان الجهاد حينئذ يتعين بل وتنتفي معه الشروط التي يجب على الناس تحقق اي يجب تحققها في المجاهدين ولذلك يقول المصنف رحمه الله الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية. بمعنى إن مشهور مذهب ذلك إن الجهاد فرض كفاية في جهة معينة يحددها الإمام ولطائفة معينة من المسلمين ويكون ذلك كل سنة. قالوا حتى ولو حصل الخوف من المحاربين. يعني لو حصل الخوف من إن فئة المحاربين بالمسلمين الإمام ابن رشد رحمة الله تعالى له يحكي الإجماع على كون الجهاد فرض كساءه ويقول أجمع العلماء على أنها فرض دكساء فرض على الكساء لا فرض على عين لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فأنه قال إنها تطوى والإمام ابن رشد بيتكلم عن الجهاد بيسميه وظيفة ويقول حكم هذه الوظيفة دليل هذه الوظيفة ونحو ذلك لكن هي آراء النزهة غير هذا الرأي المشهور بتقول بعضها يقول إن الجهاد فرض عليه وده كلام الإمام الناظري وكلام الإمام سعيد ابن المسيب وغيرهما وهناك رأي أنه ليس لواجب بعد فتح مكة إلا إذا أمر به إمام وهذا رأي الإمام شحنون هناك رأي آخر في النزب بأن الجهاد فرض على من يار الكفار بعد فتح مكة دون غيرهم من بقية المسلمين وهذا كلام الامام الداولي يعني الكلام الامام الداولي ان الجهاد فرض على النا... فرض على الناس الذين هم قريبون من الكفار لكن مشهور المذهب ومشهور ما هو عند العلماء جميعا انه فرض كتائه والمصنف رحمه الله تعالى عليه في قوله كزيارة في الكعبة يشبه زيارة الكعبة يعني يشبه مسألة الحد للجهاد في كونها فرض كسايا يعني الإمام ينبغي عليه كل سنة يرسل بعثا للحج إلى بيت الله الحرام ليقيم هذا الموسم وإن لم يحدث أن يقوم الإمام بذلك فعلى جماعة المسلمين أن يفعل ذلك بالنسبة للأدلة اللي دلت على مشروعية الكتاب أو الجهاد على جهة العموم آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى في أقصاها في سورة التوبة وفي سورة البقرة قال تعالى في سورة البقرة قُتِبَ عَلَيْكُمْ مِنْ قِتَالٍ وَهُوَ قُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُشْبُو شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وقال جل شأنه في الآية الثامنة والعشرين من سورة التوبة قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِ ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. وقال جل شأنه في الآية رقم 41 من سورة التوبة إن صروا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفوسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. حتى قال بعض السلفين الصالح ما تركت هذه الآية لأحد عذرا يعني هذه الآية. انسروا خفافا وتقالا ما تركت لأحدين غذرا إلى حديث الواردة في السنة كثيرة جدا نذكر منها أشهر حديث عند الإمام البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ما له ونسه إلا بحقه وحسابه على الله صدفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أدلة على مشروعية الجهاد على جهة الإجمال لكن الأدلة على كونه فرد كفاية استبل بها بعض علماء المذهب بقول الله تعالى في سورة النساء الآية رقم 95 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرف والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلنا وعى الله السجنة. الآية. قالوا: لم نوعد الله سبحانه وتعالى القاعد والمجاهد الحسنة علم علم أمن الخطاب به للجميع على سبيل البذلية. وأنه يفقط بسأل البعض ولو كان على الأعيان لكان القاعد بلا ضرر عاصيا واستدل من المعقول أيضا وهذا استدلال للإمام القرافي رحمه الله تعالى عليه أن الكفر من المنكرات وأقل المنكرات من فروض الكفاية فيكون الكفر أولا هذا بالنسبة لحكم الجهاد وما يتعلق به وهنا يفرأ سؤال إلى من يتوجه القتال يعني الجهاد واجب على سبيل الكفاية أو على سبيل تعيين لمن لمن يكون الجهاد أو لمن يتوجه القتال القتال موجه في المقام الأول إلى الكفار جميع الكفار بسفة عامة لقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وهذا اتفاق ذكره الإمام ابن رشد رحمة الله تعالى عليه لكن محكي عن الإنان المالك رحمة الله تعالى عليه أن له حولان في قتال الحبشة والترك وقال إن الناس لن يزل يتحامون غزوهم يعني غزو الحبشة وغزو الترك وهناك من الآثار أو من الأحاديث المواردة في ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتركوا الحبشة فأنا ما تركوكم وفي رواية دعوا الحبشة ما ولعوكم واتركوا الترك ما تركوك. الحديث الأول اتركوا الحبشة ما تركوكم استناموا فإنه لا يستخرج كنز التعبتي كنز التعبتي إلا بسغرتين من الحبشة. والحديث مروي عند الإمام الحكيم صحح إسناده وصقته من الزاهي ورواه الإمام أبو دؤود ورواه كثير من كتب ورواه كثير من كتب السنة. أما الحديث الثاني فمروين عند الإمام البيهقي والطبراني. وبعض رجال ثقات وبعض رجالهم فيهم ضعف لكن للحديث أطراف أخرى هذه المسألة أورابها العلماء وهم يتكلمون في الفتن والملاحم عما سيحدث في آخر الزمان من قيام الحذشة لهادن بيت الله الحرام ولذلك الإمام المارد رحمة الله تعالى عليه روايته في هذا المقام إن ينبغي أن لا يقاتل الحذشة او لا يهيج بقتال نظرا لهذه الاحاديث من المالك قال ان الناس من قديم لم يزالوا يتحاشون قتال الحبشة ولعله من اذل هذه العدلة وهذه رواية عمالك عم لكن رواية اخرى عن المالك انهم يقاتلون شأنهم شأن غيرهم في المصنف رحمة الله تعالى عليه بيشير بقوله ولو مع وال جائف منسألت ان بهذا فرط كساية حتى مع الولاة الجائري. عبر تاريخ الأمة الإسلامية تولى أناس من أهل العدل وتولى أناس من أهل الظلم ومع ذلك فإن العلماء لا يوقفون القتال أو الجهاد مع الولاة الجائرين والولاة الجائرين بعض الشرحة مذهب عبروا عنهم بأنهم الذين لا يوفون بعدل ولا يبعون القمسة في الموضع أو لا يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى أو يهملون شرع الله سبحانه وتعالى في بعض الحالات هنا ننظر إلى نصبتين أو إلى مسرحتين أو إلى ضررين لو قلنا إن الغزو معهم إعانة لهم على الجурс، فهنا يترك الغزو. ولو قلنا إن ترك الغزو معهم فيه قذلان للمسلمين، فهنا نقول يجب الغزو. ولكن الصواب والذي اختاره بعض فقهاء المذهب والذي نميل إليه إلى أن الجهاد لا ينبغي تركه. لا معاوال عادل ولا معاوال جائر وذلك لأن نصرة دين الله عز وجل من أوجب الواجبات ولا يغرن أن هناك من يعدل أو هناك من يظلم لا فيما أن في الجهاد تتوحد الأهداف أو يتوحد الهدف فيكون الهدف كله منصبا إلى ماذا؟ منصبا إلى قتال أعداء الدين أو أعداء الله سبحانه وتعالى هنا الجهاد واجب على سبيل الكفاية على من توفرت فيه الشروط الخمسة الآتية المصنف ذكر أربعة شروط وترك شرط الإسلام لأن المصنف ما يهجه كما ذكرنا سابقا في, في أكثر من موضع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولذلك هو يستعمل عن ذلك بعدم ذكر شرط الإسلام فالإسلام شرط للقتال الشرط الثاني الذكورة وبالتالي لا يجب الجهاد على المرأة. الشرط الثاني البلوه فلا جهاد على الصبية. الشرط الرابع الفريية فلا جهاد على العبيد ولا منسيهم شائبة الرق. الشرط الخامس القدرة فلا يجب الجهاد على العاجز عنه. والقدرة أي القدرة على مؤن الجهاد أو القدرة على الجهاد بالبدن أو بالمال. إلى هنا انتهى الكلام عن الجهاد من حيث من حيث كونه فرض كفاية ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب من باب الحديث بالحديث يذكر أو ذكر الشبيه مع شبيه ذكر عدة أشياء تدخل في فروض الكفاية أي تشده الجهادة في أنها فرض من فروض الكفاية على ناحية الثالث قال رحمه الله فالقيامي وهنا الكافو للتشبيه أي التشبيه بالجهاد أو بالعطف على الجهاد الجهاد فرض كساية كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الدرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتذهيز الميت وفك الأسير حوالي عشرة أشياء أو أكثر ذكرها المصنف في فروض الكفاجات أولها القيام بعلوم الشرع معنا القيام بعلوم الشرع قيام سئة من المسلمين بتعلم علوم الشرع الواجبة علينا, علينا على سبيل التعليم بالنعنى أن نقوم بحفظها وقراءتها وإقرائها والتدرب عليها والتحقيق والتهديل والتعمين إن قام دليل على التعمين وكذا التخصيص إن قام دليل على التخصيص وهذا حكم دخل فيه الرجال ودخل فيه النساء وعلوم الشرع هنا المقصود بها العلوم التي يحتاجها الإنسان في نفسه وفي معاملاته كعلوم السق والاصول والتفسير والحديث وعلوم العقيدة وما يتوقف وما يتوقف عليه من النحو اللغة والبلاغة والنعاني والبديع والصرف والنحو وغير ذلك وهناك دليل من كتاب الله عز وجل في الآية رقم 22 من سغط التوبة يقول فيه المولى عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يذكر الإمام والطبي رحمة الله تعالى عليه أن هذه الآية أصل في طلب العدي أو أصل في وجوب طلب العدي ويقول رحمه الله وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة وأنه على الكف... على الكفاية دون الألم وأولم من هذا أن هذه العلوم يختلف الكلام فيها عن بقية العلوم الدنيوية أو العلوم كالطب ونحوها والهندسة والنجارة وبقية العلوم فهذه الأمور وإن كان الكلام فيها سيرد إلا أنها ليست من علوم الشر أو سيأتي الكلام عنها في الحرف لأن هذه الأمور بعضها حرف وبعضها علوم وبعضها شرف وعلوم في الوقت نفسه. الأمر الثاني الفتوى الفتوى كما يعرفها علماء الشرعي هي الإخبار بالحكم الشرعي ليس على وجه الإلذان سواء كانت بالكتب أو, بالأخب أو بالإخبار يعني سواء كانت شفاهة أو كانت مكتوبة القيم بالفتوى الفتوى تشمل الشهاد أيضا القيام بها فرض من فروض الكفاية يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه في كتابه القيم ذاب الفتوى والمسك والمستفك يقول رحمه الله الإستاء فرض كفاية فإذ استفكي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقنا فرد كفاية لم يحضره غيره فواجهان وفي تفصيل واسع للعلماء في هذا في هذا المقام مبسوط في مواضيعهم عن الكتب الأصولية ونحوها. والإفتاء من فروض الخسايات لأن أثر عن صحابة رسول الله, الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم معروضوا هذه النهنة وكان بعضهم يتحرر عنها وكان بعضهم يجلس في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا طبع هذا بالطبع بعد أن لحق النبي عليه السلام بالرفيق الأعلى. كان بعض الصحابة يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم السائل أو يأتيهم المشتفي فكل يتنحى عن ذلك حتى يصل المشتفي إلى الشخص الذي يجيبه على سؤاله كان يتحرزون رحمته رضوان الله تعالى عليهم على الافتاء أما اليوم والعياذ بالله فقد تجاثر الناس على الافتاء في دين الله عز وجل والتقول بما ليس لهم به علم وهو ما صدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتخذ الناس في آخر الزمان وقوثا جهالا سيستفتون سيستون بغير علم سيضل ويضل نعوذ بالله من ذلك أيضا من فروض الكسايات التي ذكرها المصنف دفع الدرف وكف الإيذاء على المسلمين أو أهل الذمة ودفع الضرر يكون بشكل سلدي أو بشكل إيجابي فيمكن للإنسان أن يدفع ضررا عن غيره ويمكن أن يجلب له نفعا فيرفع مجائعة ويأثر العورات ونحو ذلك والنقل متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بذلك ومتواتر عن صحابته صلى الله عليه وسلم وإبوان الله تعالى عليهم أجمعين عن قيانين لدفع النضار عن الله عز بجلب المنافع عطين. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عن أبي غارث رضي الله عنه أرضه كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعديل بين الاثنين صدقه وتعين غل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متأم صدقه قال والكلمة الطيبة صدقه كل خطوة تمشية إلى الصلاة صلقة وتميط الأذى عن الطريق صلقة والشاهد هنا في قوله وتميط الأذى عن الطريق فإن عطت الأذى عن الطريق من داب الدفع عن المسلمين وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف مكاناتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام يسعون في خدمة المسلمين وفي دفع الإيذاء عنهم وهذا داب واشع معروف في كتب السلمة من فروض الكفايات أيضاً التي أشار إليها المصنّف تولي منصب القضاء والقضاء مرتّب من المرتبات الدينية الهامة ومن خلال القضاء يتأتى فصل الخصومات وإقامة الحدود ونصر المظلوم وكف الظالم وسيأتي لنا كلام تفصيلي عن أحكام القضاء في موضوعه إن شاء الله تعالى من هذا المختصر النفيس. فلما كان منصب القضاء؟ من فروض الكفايات فإن العلماء يتكلمون عن الوصول إلى هذا المنصد بالرشوة والعياذ بالله الذي أصلح القضاء في عصرنا من المناصب التي لا يرتقي إليها أناس إلا بالرشوة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى القيام بالشهادات من فروض الكفايات الشهادة سيأتي الكلام عنها تفصيلا سيدا بها هي شيء شرام الله سبحانه وتعالى لإثبات الحقوق لإحقاق الحق وإبطال الباطل أو نشرة المظلوم وكث الظالم وورب ذكر الشهادة في آية الدين في قول الله سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا مادعوا وورب في قوله سبحانه وتعالى واشهدوا إذا تبايعتم وورب في قوله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شيء يعني وردت الشهادة في آية الدين أكثر من مرة وغلب في آيات أخرى من كتاب الله عز وجل تحمل الشهادة شيء وأداء الشهادة شيء آخر تحمل الشهادة فرض كفاية يعني أن يتحمل الإنسان الشهادة هذا فرض من صعوب الكفاية أن أداء الشهادة فينظر في الأمر إذا طلبت الشهادة من الإنسان فلا ينبغي عليه أن يمنعها لقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما وقوله جل شأنه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه سئل الإنام سحنون رحمة الله تعالى عليه عن قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما قال إذا كان للرجل عندك علم قد أشهدك عليه وإن لم يكن عندك علم إننا يريد أن يشهدك ابتداء فأنت في سعة إن ولد في البلد غيرك ممن يشهد فقرره يعني إن كان في غيرك يقوم بذلك فلا بأس عليك أن تنتنى كذلك من فروض الكسايات التي أشار إليها المصنف القيام بالإمامة والإمامة إذا أطلقت في الشريعة الإسلامية قد تنصرف تنصرف إلى أحد معناه الإمامة العظمى وهي الإمامة العامة والمراد بها حكم الدولة والإمامة الخاصة وهي إمامة الصلاة أو الإمامة في الصلاة وصبق لنا الكلام عن إمامة الصلاة في باب الصلاة في أحكام صلاة الجماعة فقيام المنصب الإمام الأعظم فرض على سبيل الكفاية على شخص توصر فيه الشروط مع وجود غيره يعني عندنا أكثر من شخص فنصبق عليهم شروط الإمامة العظمى فالحكم بالنسبة لكل منهم فرض الكفاية ولكن إذا لم يوجد إلا هذا الشخص الكفء لهذا المنصب تعين الأمر عليه وورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناهي عن طلب الإمارة في حديث لأحد صحابته الأدلاء لا تسأل الإمارة فإنك إن أغطيتها من غير مسألة أعنت عليها وسيدنا يوسف عليه السلام طلبها لما كان كفءا لها ولم يوجد غيره في زمنه من يستحقها جاء في قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف قال جعني على خذائي الأرض إني حفيظ أني إذا لم تتوفر الشروط إلا في شخص واحد فهي فرض عين في حقه بالنسبة لإنان في الصلاة أيضا فرض كفاية إذا يقيمت البلد على النحو الذي سبق لنا ذكره في صلاة الجماعة من فروض اكتفاءات ايضا التي ذكرها المصنف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان كان المصنف ذكر احداهما ولم يذكر الاخرى اكتفاء بذكر الشبيه بشبيه او اكتفاء بان ذكر الشيء دل على عكس فلو قال أن الامر المعروف فقد دل ذلك على الامرين ولو قال والنهي عن المنكر فقد دل ذلك على الامرين الامر المعروف والنهي عن المنكر منصوص عليه في قول الله سبحانه وتعالى في صفة هذه الأمة أو في شأن هذه الأمة في سورة آل عمران الآية 104 ورباع: واتقم منكم أمّة يأمرون بالمعروف واتقم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئكهم مفلحون. وربّى وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمّة أخرى للناس تأمرون بالمعروف. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لا. الآية والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث سيدنا أبي سعيد الخدري مراتب الأمر بالمعروف أو مراتب النهي عن المنكر فيقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فجلسانه فإن لم يستطع في قلبه، وذلك أضعف الدين. لكن الأمر المعروف النهي عن المنكر ليس على إطلاقه بل له شروط. أبرز هذه الشروط نذكرها الشرط الأول أن يكون الأمر عالما بالمعروف والمنكر، لئلا ينهى عن معروف يعتقد أنه منكر أو العكس. يعني يكون عالم بما يأمر به وينهى عنه أن هذا من المنكرات وأن هذا من المعروف. الشرط الثاني. أن يأمن أن يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر فلا ينهى مثلا عن شرب خمر فيؤدي ذلك إلى قتل نفسه الشرط الثالث أن يعلم أو يظن أن إنكاره يزير المنكر وأن أمره المعروف مؤثر فيه ونافع. ولذلك قالوا بفقد الشرطين الأولين يحرم الأمر المعروف الناعي من المنكر وبفقد الشرط الثالث يسقط الوجوب ويبقى الجواز. تعطوني هنا قصة فريسة ابنها الطباب ان احد الناس رأى التتار حينما كانوا يجتاحون ارض المسلمين رأى بعض التتاري يشربون الخمر وهم سكارى يعني سكارى من شربهم شربونها فاراد ان ينهيهم عن ذلك فكفه احد العلماء وقال لماذا قال لان تركهم سكارى فيه حق من لجناء المسلمين يعني هو رأى بحكمته وفقنته رحمة الله تعالى عليه أن ترك ناية أو ترك ناية عن شرب الخمر بالنسبة لقوم كهؤلاء أفضل لماذا؟ لأنهم لو أفاقوا انتبهوا لقتل المسلمين وهلاكهم فرأى أن يتركوا في شبعتهم هم فيه أو في شكرهم الذي هم فيه وهذه إخوانا الطلاب من الحكم من الحكمة والفقنة التي ينبغي أن يتمتع بها الإنشان حين أمره المعروف أو ناهي عن المنكر من الأمور الأخرى التي ذكرها المصنف على سبيل الكفايات القيام بالحرف المهمة الحرف لها الصنائع التي يحتاجها الناس بالنعاش مثل الخياطة والنجارة والحجامة والبناء والبيع والشراء، وبالتالي الحرف المعاصرة كالطب الطب والهندسة والإمارة وقيادة السيارات والحرف التي يقوم بها عمال التزمين وعمال النظافة يعني على جهة العموم كل الشرف التي يحتاجها الناس لقواني عيشهم وصلاح أحوالهم تدخل في عداد فعود الكفايات يعني إذا قام بها شخص سقطت عن البقي يعني أنك لست مخلفا على سبيل الفرضية أن تكون طبيبا فهناك طبيب غيره أو تكون مهندسا فهناك مهندس غيره أو لا أن تستعمل هذه الحرفة ولا تستعمل الحرفة الأخرى أو تمتهن مهنة معينة ولا تمتهن مهنة أخرى لأن المسألة هنا دخلت في عداد فروض الكفاية لكن إذا تم تحديد حرفة معينة مثلا لحرفة رضبيب أو معلم أو نحو ذلك أصبح أداء الوظيفة بالنسبة له فرض عين وليس فرض كفاية بمعنى أنه إذا امتنع عن أداء عمله أجبر عليه من الأمور التي ذكرها المصنف أيضا والتي تتعلق بفروض الكسايات فداء الأسرة فداء الأسرة سياري الكلام عليه بشكل مفصل في نهايات داد الجهاد فداء الأسرة على عامة المسلمين فرض كسايا هو في الأساس واجب على الإمام أن يسعى في ذلك يعني واجب على الإمام الأعظم أن يسعى في فك الأسرة أو مبادرتين بمال أو منحوه وذلك من بيتي المال أو من مال الأثير على التخصير الذي سيأتي إذا لم يقم الإمام وفك الأسرة واجب على جماعة المسلمين القيام بذلك على سريف العينية هناك حديث واردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكاة الأسرة وهناك آيات استدل بها العلماء سيرد الكلم عنها في موطننا بالنسبة للحديث الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مروي عن سيدنا أبي موسى الأشعبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوا العين يعني الأسى وأطعموا الجائع وعودوا المريض والإمام القرطبي ينقل عن الإمام نالب رحمة الله تعالى عليه واجب على الناس أن يفضوا الأسرى الأسر بجميع أموالهم قال إن هذا لا خلاف فيه. انتهى الكلام عن فروض الكفايات التي تتعلق بالجهاد نأتي بعد ذلك الكلام عن الجهاد العيني أو الجهاد الذي هو فرض عين الجهاد الذي هو فرض عين ذكره المصنف بقوله وتعين بفجء العدو. وإن على امرأتهم وعلى من بقربهم إن عددوا وبتعيين الإيمان تقدم لنا ذكر الكلام عن شروط الجهاد أو شروط وجوب الجهاد وهذه شروط على سبيل الكساية بالنسبة للجهاد العيني الجهاد المتعين في حالتين الحالة الأولى إذا فجأ العدو ديار المسلمين أو ذهنها في هذه الحالة يجب الجهاد على الجميع رجالا ونساء عزيزا وأحرارا صغارا وكبارا الصحاء ومرضى يجب على الجميع الدفاع عن هذه البلد والدفاع عن حرماتهم وعن مقدساتهم وعن دينهم بل ولا يقتصر الأمر عليهم بل يجب على من قاربهم من البلاد إن عزز أهل البلدة عن الدفاع يجب عليهم أن يدافعوا عن جيرانين إلا إذا خافوا يعني من العدو يعني إذا خاف من مقربهم من العدو فحين أذن يلزم أماكنهم ولا يتعين عليهم ذلك الأمر الثاني إذا عين الإمام قائدا للجهاد هو الجيوش يعني الإمام باتخاذه للجيوش المقاتلة والآن نعروف ومن قديم نعروف إن كل دولة لها جيش نظامي يحارب عنها أو يدافع عنها هذا الجيش؟, الجيش القتال في حقي ليس فرض كفاية ولكنه فرض عين بمعنى أنه لا يجوز الانتناع عن القتال ويتعير القتال على هؤلاء سواء كانوا قريبين من العدو أو بعيدين عنهم وسواء كانوا سهنانا أو لا يوجد نانا كمنع الأبوين أو منع الدائنين كما هو معروف من أن الدائن يجد له منعه غيره أو منع مدينه من الجهاد إذا إذن الجهاد يتعين في حالتين اثنين في حالتين اثنين حالة سجئ العدو ديار المسلمين وحالة تعيين الإمام لطائفة معينة من المقاتلين بعد ذلك نتكلم عن مستطاة الجهاد التي تحدث عنها المصنف في قوله وسقط يعني الجهاد وسقط لمارد وصبى وجنون وعنى وعرج وأنوسة وعجز عن محتاج له ورق ودين حلّك ولدين في فرض في فرد كفاية لبحر أو خطر لا جد والكافر عيري في عيري الأمور التي تفقد الجهات بعضها حسية وبعضها شرعية وهذه الأمور المصنّة تعبر عنها بالسقوط والسقوط هنا. يستعمل في الحقيقة للموانع الطارئة مثل المرض والجنون والعرج ونحو ذلك ويستعمل نجازا في الموانع غير طارئة مثل الصفة والأنوث. وعليه لو قلنا سقوط مثلا عن الصبي أو عن الأنثى فهو عدم لزوم الكداء ولو قلنا سقوط على التعرض أو المريض أو المجنون فهو سقوط بسبب طرق الموانع وقلنا إن الموانع فيها أجسية أو نذكر الموانع الأجسية أولا أولها المرض والمرض هنا المرض الشديد المانع لصاحبه من الجهاد، وبالتالي المريض لا يطالب بالجهاد ابتداءا، وإذا عينه الإمام للجهاد وترى عليه المرض سقط عنه الجهاد. كذلك الصبة، الصبة، الصبي لا يخاطب بالجهاد على سير الابتداء كما ذكرنا في الشروط، لكن لو عينه الإمام أصبح عليه واجبا. الجنون معروف أن العقل هو محل التفليس. الشرعية. وبالتالي المجنون لا يخاطب بالجهاد ابتداء كذلك لو عين الإمام فرقة معينة أو طائفة معينة للقتال فجن أحد منهم أو جن جميعهم سقط عنهم الجهاد كذلك العمى يعني أن العمى لا يطالب بالجهاد ابتداء ولا يطالب به لو طرع عليه العمى بعد التعيي بالنسبة للعرج أيضا الأعرج لا يجب عليه أن يجاهد ابتداء ولو طرأ عليه العرج بعد التعيين فالأمر كذلك وهنا نقول يعني من باب الحديث بالحديث في الحديث سيدنا عمر بن الجموح وأن أبناءه حاولوا منعه من الجهاد بسبب العرج الذي في رزلي فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أقرج معك والله إني لأرجو أن أشهد فأطرأ بعرجتي هذه في انتنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنت فقد وضع الله عنك الجهاد قل صحيح استفريح أن أنت فقد وضع الله عنك الجهاد وقال لبني وما عليكم أن تدعوا لعل الله عز وجل يرزقه بالشهادة قال فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا فضان الله تعالى عليه كذلك من مستثال الجهاد الأنوسة فالمرأة لا تطالب بالجهاد عن النحو الذي جدّم ذكره كذلك من مسقطات الجهات العجز عن النفقة نفقة شراء السلاح الحرب، والنفق الذي توصله لمكان الحرب ذهابا وعود كل هذه موانا خصية منصوص على قول في قول الله تعالى أو يمكن استلالها إلى قول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون لا ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور الرحيم الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة إخوان الطلاب هي سورة حافلة بالكثير والكثير من أحكام الجهاد. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه عند تفسير الآية يقول: هي أصل في سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، فطارت إلى بدن وطارت إلى بدن هو, هو غرم، ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال. ثم يقول. بعدها بالسطوف فبينت الآية مع ما ذكرنا من نظائرها فبينت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرب معذورين وهم قوم عرفوا غذورهم كأرباب الزمانة والحرم والعماء والعرج وأخوام لم يجدوا ما ينفقونه فقال ليس على هؤلاء حرج هنا حكم هم أبنائنا الطلاب على الرغم من أن الجهاد يسقط عن كل هؤلاء إلا أنه لم يقل أحد بعد مسحة الجهاد منهم يعني في بعض الأحكام الشرعية نقول لا يجب لا تجب هذه عبادة مثلا على فلان وينفع على آلات صحن وعمرو مثلا الحايد والنفسي لا يجب عليهم الصو على هنا على هنا الصو فإن صامثا أو فإن لا يصح من المسلمين لكن هنا كل هؤلاء لو استطاع الجهات جاهدوا ولا حرج في ذلك تماما بل أخذوا أجر قد يكون أكثر من أجل قاضي والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عني من سيرته العطرة أنه قد جاهد معه الكبار والصغار والنساء والصبيان والعبيد والأحرار وجاهد معه الأعراج وجاهد معه الأعمى وجاهد معه الأشد وجاهد معه كل من كان لديه عجز وجاهد معه الفقير وجاهد معه الغري الجميع بذل ما استطاعوا في سبيل مفرة دين الله سبحانه وتعالى هذا عن المسقطات الحسية, أو الحسية المسقطات الشرعية أبرزها ثلاثة الرق لأن العبد ملك لسيده وحق السيد أو جب أو حق السيد يتعين على العبد والجهاد كفاية وفرض العين يقدم على فرض الكفاية المانع الثاني الدين فالإنسان إذا كان مدينة فقط عنه الخروج للجهاد إلا بعد القضاء الدين أو توكيل من يقضي عنه الدين وإن خرج وهو مدين وجب عليه أن يستأذن صاحب الدين فإن أذن له وإلا فلا المانع الثالث منع الوالدين لأبنائنا من فروض الكفايات وفروض الكفاياتنا أعم من أن تكون الجهة فقط بحيث يجود للوالدين أو يفكر للوالدين أن يمنع ابنهم من الجهاد بل ومن رقوب البحر للتجارة ونحوها أو من رقوب الأشياء التي سنها خطرا عليه بالتجارة ونحوها لكن مع انتفاء الخطر ليس لهم أن ينعاه من ذلك لأن إذن الوالدين في الجهاد مطلوب وفيه حديث صريح عند الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأرضهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففي هنا سجاهد نقلت لكم هذه العبارة من شرح الإمام ابن بطار عن الإمام المهلب يقول هذا والله أعلم في زمن الزهار المسلمين على عدوهم وقيام من صدد إلى الغزو بهم مع أنه والله أعلم رأى به ضعفا لم يقدر نفاذه في الجهاد يعني بهذا الشاب أو بهذا الغلام فنذبه إلى الجهاد في برد والديه ومن رأى أن يخرج يقرأ الغزو إلا لإذن والذين مالك والأوزار والشافعي والثوري وأحمد وأكثر أهل العلم هذا كله في حال اختيار ما لم تقع ضرورة وقوة للعدو وإذا كان ذلك تعين الفرد على الجميع وزار الافكيار ووجب الذهاد على الكل يعني المسألة مرتبطة بحالة الاستقرار لكن في حال التعيين لفجأ العدو أو بتعيين الإيمان لا يشترط إذن الوالدين في الجهاد وإن كان في حالة استقرار السعي على الوالدين أفضل من القروج للجهاد لنص هذا الحديث، وهو نوع من الجهاد أيضا لنص هذا الحديث. إذن الوالدين مطلوب في الجهاد الكثائي مثل ما قلنا وليس مطلوب في الجهاد العيني لأن بر الوالدين واجب وفاعة الوالدين واجبة والقيام على شؤونهما وخدمتهما كل هذا من الواجبات ويتقدم على فروض الكفايات حتى أبقال العلماء إن الوالدين إن الوالدين إن, إن الوالد إذا كان كاشرا أو كانت الوالدة كاشرة يجوز لهم أن يمنع ابنهما من فروض الكفايات إلى في هذا فقط يعني يجوز لهم أن يمنعوهن من من أتيان فروض الكفايات السابق ذكرها لكن لا يجوز لهما أن يمنعهم من, من فرض الكساية الذي هو الجهاد لأن هذا نوع من التخذيل أو التوهين لدين الإسلام وهنا سؤال هل مسألة منع الوالدين أو منع الأبناء من الخروج في سبيل الله على سبيل الجهاد خاصة بالوالدين أو تتعدهم إلى الجد على اعتبار أن الجدين في منزلة الأبوة قال شراح المذهب هذا خاص بالأبوين فقط المعنى أنه لا يتعدى الحكم الأبوين إلى الجدين وإن كان برد الجدين واجب والنفقة عليهم واجبة مثل الوالدين إلا أنهما لا يجوز لهما أن يمنع ابن ابنهما من الجهاد في سبيل الله عز وجل فهذا الحكم مقتصر على الوالدين فقط بهذا ابناءنا الطلاب نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى وتوفيقه من الدرس الأول من باب الجهاد ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن الدرس الثاني عن واجبات الجهاد وعن محرماته بعون الله تعالى وتوفيقه واشتاقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته